121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. الحق 123. ما الحق 124. وما أدراك ما الحق 125.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 119. فهل ترى لهم من باقية 110. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة 111. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية 112. إنا لما طغى الماء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 129. أكلوا واشربوا بِمَا بما أسلفتم في الأيام الخالية 120. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه 121. ولم أدر ما حسابيه 122. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه 129. إنه لَا لا يؤمن بالله وَلَا 120. ولا يحض على فَلَيْسَ لَهُ 121. فليس له اليوم هاهنا حميم 122. ولا طعام إلا من غسلين 123.